نعيش في رحاب القرآن الكريم نحي... نعيش مع كتاب الله الخالد الذي نزل لهداية بني الإنسان في كل زمان ومكان نعيش مع معجزة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيفتر من آيات الله البينات من القارئ الشيء شعبان عبد العزيز الطيار من الشيطان you فعلا. أَتْلُ مَا أُنْقِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَطِيعْ مِنْ Welcome What does that? What am أَدَّلَّ رَسُولَ يعلم ما في السماوات والأرض والذين Why are you أجل ما لم كذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع الضياء والنور عشنا مع معجدة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه عشنا مع الكتاب الخالد عشنا مع القرآن الكريم عشنا مع آيات بينات من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد مع تلاوة مباركة لما يفاهي البيتاس من الخاص